قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فَقَالَ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها